عشان نقدر نحقق البرنسيبلز اللي اتكلمنا عنها البروسيدور في ال بروسيدور على المبنى هنيجي ناخد نقطه فيها ونكمل بعد كده بخش أنا في السشن نقطه من السشن ببتدي الكارداس كده خيطر باي أين المفروض يعبدو؟ وهذا الكلام الحقيقة يعني أطباء في اكتاب الطباين في مصر في مش بتبعه هو في اكتابه طوارق هي كأنه في اكتابه في مكة نشأ صحيح يعني ويزنوا بعض الناس که نمی‌کند بدان قسم مطمئن است که اول اینکه طبعاً اول که نبوده بود قسم تعمیشان بین آرکسیتر و Of activities, then we have raw, sufficient distance between the risk distance. The بدونع في شغل، شغل يعني مبهر. طالع الطاقة تنتقل من زائد زائد خمسة إلى زائد سبعة بثلاث درجات، من زائد خمسة إلى زائد سبعة طالع طويل. كانت ينزل وتتعلم بالصول سايد سايد يعني سايد ان تتلقى سايد أو بشتر نصفين فدايما تكون بيه سايد بشتر نصفين كورياً. يعني هنا بداياتك من ان هي بالأطلس ان تتلقى ستصفيت البرتبر حتى نهاية الساقرة كل البرتبر تعمل بشتر نصفين بينما سجيه انبربري اللي هي العكاوي بتساق انت سليمه على وان سايد من الشمال ما فهنا فورى التجهيزه والفحص بتودع البي سايدز في شيبز لمدة 24 ساعه ما كستس ست ساعات كفاية هذا التبريد اسمه إنشيال إنشيال تبريد ابتداء تبريد ابتداء أنا قلت الكلام للدارة فاتك طبع مستسني علم وطالب هنا من ليته هذا التبريد الابتدائي يروح يعني الله ما بيستوي. لها بيت الروتز أو بيكتب لها نوبيكا. بيكتب لها سيسي لها تسيديفيجشن. فيه بعدها بعدها بعد 24 ساعة وطبع معلومة غائبة. فاونديشن ده انا لما بدائي وانا كويس ان بعيد فاونديشن ده اول ذن ذير از يعني طريه في تقدر مسي ايه رقم اللي بقى بالظبط تاخد مقاسه هي فلتر من جوسي في معلومه ان بتبقى ريشينال للباودر تشيله <تصفيق> بالفرض ده ونسمينا جنة طفح طفح الطفح هنا مشكلة مشكلة المرض اللي هي مربوط دي مين احنا طبعا في بتبقى وارم يعني درجة السكون بتاعتها يعني لما تيجي درجة الحرارة سايك 39 أو 38.5، في نهاية الترسينج بيبقى 30 درجة بحط حاجة وارم كاركاس في الشمال، واحدة بيزناء في الثانية الهواء السائع معدش عليها بيعمل بيعمل ديفيك يستدعي. كان الكوندا في نيجيريا اسمه سكالد. ماكس. سكالد هنا بمعنى الصامد. ونتج كده لما قطب ثلاثة إدلاع بعد زحمة وإعدامها بالقطاط مياه سفنة ضرب حراقة 350 ماركة عربية من مدرسة ثقيلة مياه سفنة على بيسكنة. هنا في شيء هذا لو إن الكسائيز <سؤال> أو الماركسيز تشيفوا الماركسيز فأنت في إيش أظهر إن يوسيغ ديفيك حول مستاند الماركس على ما سامع ها؟ أي في سكونة وهذا يؤدي إلى حدوث سوري سوري استفاده از دي مينسبيكتور او الفاينال جادجمنت الفاينال جادجمنت طراء الجهاز على صلاحيه الذبيحه ورس احشائها بيبقى هنا اسسايد ذا فاينال فاين دي انسبكتور ده مينال فاينال then to hear the the وأنا ما إيش حاوز حد إدلس معاناً بتضعجيني على فضل أن القطصف اسمه من الاسبيكشة اسمنا صفحة الجمولة وعندما في قضاء حينما إن راجين أو السقطة تلطص بيولي بسطولة اللي قال لي بيسي الأوريشان يؤفت فضل في الداخل أو شواناً لازم يعني إنما تلطص إيه؟ تطلص. لما عندنا complete absence of phagee بيتمه انا مش مهاجم فايو حبب ايو خالف لان لابينما تتفاقص that phagee لان during the slaughter and the risk of وميش بيض اي من التباع ايه من corrective action طيب نظر ایتا دیگر اینما یکون هنالک نقص مش تخصیص لفتو فی قویر مینسا يعني نفسره داخل نفسه ومبلغ عشان يسر ويدينا لغه محترمه طعم وجوده اذا كانه طعمه وطعمه نعمل مصريين الطعم الجوه اذا ليه لان في مصنع انت تشوف اي مكان كده في مصنع of animal welfare. Okay, hey, now we're going for requirements well of animal welfare. We're with the back. to the back, when the back, we're going the back. And we're just I think we're going to take the back. So, I'm going to take if you like to او حيواني حيوانی ایلوه معدل داری بان ورد فمیدیم من کتنه الگلائبوجن او ده خلاص اسمه انیمال او آخر ونگفن يبنجن تكون او او و عملية الزر والتقنید اینما يكون هنالك ممكن إن أنا ميتين سبيكتور ناس كافية ناس إنما آه إن عملية الذنب. طردو عملية دريسن الرابعة في إنما تكون إنكوريكت. في دريسن كان في السلفة أو في التقويض. ونالكة دفت تفريعة في ديفكس في أخطاء متعددة يمكن أن نضع كذا عبارة في الجلد وبعدين معظم التورتامينيشن اللي على سطح الجبين الميتة كروم من الكنيستيريوم بتاع الجلد اللي هو على جلد الأصابع أو على صوفة الغنم أو ديفكس في الترسيجشن أو في التكويف. طبعاً استفاده اومن، او فیل رسم. اگر دنبال میشرنگه و رفار بیمسو العملية کلیر این في النقاط وانا قلت الكلام ده كتير ومفيش عارف محدش بيجي ليه يعني مفيش رسمة بخور عندنا اسالني اسال دكتور خالد دكتور سمير دكتوره أميرة اسال إنما اسامي المحاضره عن اوم والعيد يبقى لا يا حبيبي والله تعامل بعد المحاضره اسالني فأي حاجة في اي حاجه تيجي في ذهنك يعني معايا المهم ابعد عن الحراميه ورا الدروس عشان اطمئننا عن ايه؟ يعني في كل كلمة انا بأنهارك هنا يعني احنا تخصصنا مهنة شغل شغله، وانا باخد وقتي بقعد ساعة ساف صافي او ساعة مشافي بنقرها في المحاضرة عشان يعني ممكن تبقى نص صف وانا سعيد بهذا يعني بعكس في الساعات ما مش مهم مهمة بتفهمني اي حاجة عاوزها تعازها الناس وسط مقطع استودیشن که کاتیمنا باقی می‌شود. من عوض او الـ Evacuating Mazarism of Sluqah كما قلنا كلامنا البداية لننتهى لا تسمى في تلارة and the coagulation properties of the Evacuating the اللي ممكن يتخطى صفيحا أو عشرين إلى خمسة وعشرين دم الـ Evacuating the blood. في الزبائق الكبيرة. again مستوى روز الانستشعر في كابل هل تأمل جسد الثَّبِيْحَ الأول جسد الثَّبِيْحَ شيركو مرين لنا ربما حضوتك نوتس في إبيسكيريو إبيسكيريو إصطاق الغريئي من إذا كانت في إذا كانت والتراكس إذا كان كانت أباطها وإما أنا نوتس او صبیو تینی السافس ان اکستاریو تنواتس دی انا ما شوف بتاع الدمينة. فور بتشوف یعنی ممکن یعنی ممکن ممکن ممكن تبقى طرية يعني نظيفة ونلقى بالبرنس والدينوسياجر تخرج منها. إذا نوتي ستيكسترية from evidence of general condition also for, the for دي. من الحاجات كده. المظهر من عام بتاعك أو بتغييها الساوينج الهلفي بتبقى هنا بلسلينج أو شايني وائم بالأفير عن صفوف ده فيه قرار دروف ديزيز دي وائمز اللي هي لقدرات الأعوانات أمايلة درسته شفت ورینه لقضر كان سوء من زاد ورینه بنامه ربشت یعنی بنامه هفت ايه yeah. yeah. yeah. همکنیم این همیان. نوشو دی استریو فو منس النظافة بدای انت انت استریو احنا شبنم میخاچی. وين الذكر الاعصاب ظهرت الكومه هني سم نهايتها على تي اس ام بروفيدابرس من جواش عظمي تمام الراحه عندي مفيش شد ريكويرمنت مفيش قال خالص فهنا البروزس اول حيوان بيتزع على عشان يتذبح مفيش حاجه اسمها تكين وينزل on of the What is closed is be removed and contaminated. Should be removed and contaminated. The process السرس ميمبرينز اللي هي الثلاثة سيتيواشن الضلور وبعدها على البريكاليوم وبعدها على البريتونيوم يبقى هنا الثلاث أماكن لغة السرس ميمبرينز عشان كده هم جادرين إننا أرص عليهم إنه هو السرس ميم الضلورة والبريتونيوم وحاجة يوني طيب إحكاية الدافارم الدافارم تبقى فريش يعني ايه؟ اللي احكم فيها ده وهذا الفريش يبقى اكتف مسلز وايا القش في الدعامه ويبقى الدنيا صارت الدنيا استراكشر وايا او وهذا الفريش اما واحده من الاكتف مسلز هي اولى بالرعايه بلن أنا على إدارة قدم وجاهز أناي بارسيت إكسيس كسر كاي في إدارة فقمة كواحدة من التدف مصد. ليش رسمين جينزا؟ اللي هي بتجزئك الصورات هذه أكبر من ماي شو ماي بين قد تظهر بعض الإفكتشنز. زي الجواركولاس نيجون وممكن في نيجون أو أصابة تحادي يا सर هنغيرها من كلاس لاوت نقص هي شخص كلاس نصل مهمه قوي على ضغط عظيمه في اسمها ايوه دي ممكن تعمل سكيب اول دي تميز في هنا سكافس وهنا ما دي حتى لما وفي أطار وفق فهنا هنا في زوجة حدّة هي حدّة أطاق ال50 مرة أطوية ما بين كودة بورطة والدسكابولة هنا فيه, في فيه, فيه, إيه إيه إيه فيه, فيه هنا فيه موضلة في نحن هنا يتمنى هذا المسجس الطرياني اللي هو ثمثل وعليها درستی Młość студرs می Harriet یک درسته زندگید وپه د ebenید درسته می انده موغsهم درست آبست که هانی که هنا هنا بتبقى الانسيدنس في الاكتف المصل بتعملني parasitic cystic syndrome اللي هي في الـ Intermediate Host أنا بداع الـ Intermediate Host أنا فعلا أكون فبشوف هنا الـ Parasitic Affections بتبقى موست نيييي في أكتب مصل الترسيس المركياني بالنظر ممكن بشتاش واحدة من أكتب مصل في حالات كثيرة يعني البديل كل هنا كثيرة من هرسل بين هاوسن يعني كانت في حصيرة مرغوبة بين هاوسن بين هاوسن يعني خطوطة حالانا متحركش كتير غير قريبة حيوانا جريزنجا جريزنجا بيرعبينش خمسة ستة عشرة كيلو يوميا فاصبعت الليج موسلز الليج موسلز اكتر موسلز ومنها التريسيبس الواجهة ما انا بطرور مش عايزي نعلمها اكاديمي التطبيقي بقى التطبيقي ان عندما تجد حينما تجد باراسيتيك افكشن المسيطر العضلات الماضرة اكتر مصر في اي حيوان الطن اكتر مصر لما بيحصل جدار الهارت والميوكارديم خاصه الجدار في الليفت فيندريكل اكتر هو ده حينما أجب parasitic affection في واحدة من هؤلاء الأربعة لازم أعس وعمل further investigation في الطريسيب سبراكيان في الطريسيب سبراكيان إذا هنا بالبعض and incisions multiple incisions دائما أنا بحفظه طوارت ثاني مطعو الثاني فانسة صغيرة مطلوب إدسيجنز بول سيانشينك بول سيانشينك سيستزيرت إن في الأكتب المسلز غير كونمينشنل أو ترادشنل يجد إن أدور في في أكتران سبس رانيال مصنف إنما أجد أي براسيتك أفليشن في أكتب المسلز انسوب. concerning what about especially the three zebuha؟ لازم أقص ثلاثة زبيحة. ثلاثة المشكات. ثلاثة الزبيحة وهي تارس، تارس، تارس. مينف، نوز. هل يمكن من, من سيستم مع بعض؟ هما حضرتك ودايما بتسأل في الشفا في الشفا ونحن في الشغل في المانيا عشان ما هي محمود في من المصورة المتحدة. هذا عقر مريضة ويطرية. المصورة المتحدة. والتي جسعين في التعامل بالخوفة ولمساعدين هي للخيوان. ها? ما فيه طبيبات فيه تقبيط الاسفتشان هو قوي. وعطب الناس على المعنضر بصورة نظيفة. وانا قلت كان لنا بساسي. ده مصورة في السفين. كده. انا شخصين ده هو الراجل على القفص هو ناس ناس هي ماسكه عامره وأكبر حميه لها هي مضيفه اصلا عارف شغلها واقصده اقولك لو حضرتك القفص كيلو ونص هي 1.5 نقطه‌ای فوق‌روی مفصل اوهیدل انجیر. نقطه‌ای اسرع. شرط اینکه اول انجیر. فرصت انجیر و فرصت اسرعی For each person is Is imperative. Is imperative. It's imperative. Yeah? We must leave the young officers. التي إنه مصر ، فلتهل في العastanza سيتبدا ذلك من والطراس جميعا ف. للفنور أن هنا في المنصوعة بعتقد إلى中 من duitczyllير العامله هي التأكم عليه الأضحة ولكن منا هنا هي نتوقيع duitczyll的 una DOWNET صلو سوية لكن duit improved دا صوتی قطر في بیشتر که این این کیفیت مربوط به این جریان اول مصرف داده. اگر مصرف میلی استریم، مشوقی صورتی شد مصرف وان از مصرف اکتیویو خوف، های استقر في عشان فوق وتحت الربع الأمامي. حينما أجد في أي مكان في إبطاق سنفندق لا لابد وأن يدفعه لابد بد وأن يدفعه يدفع من القرية لنا الاستكشاف. بجد عشان كده بالتقسيم محدش يشتغل حد يشتغل يعني هنا مثلا ممكن ندير مجزر يتصل أنا لقيت يوم قبل في واحدة بودية نلفنو يعني الله يفلي لا ملعب شابة في ما فيش بريسكابنر معناته فيش وأحينا بودية هو مش مش لاقيه Yeah, uh -huh. the role of the uh <ái> of <Millet vocabulary DOWN> <high> <lesser> is <discourse> the نسفترد for evidence of believing efficacy کذاری دفاع طبعا بفاید الدفاع. دو الأنمال بالفير والغريس كوبر كيف, كيف ويقعنا كلا مكوة وقلنا الداخل فهنا تجد الإلمان الثلاث مصدوب ويقع أساساً الهدف منه إيه؟ استجد الإلمان الثلاث فأنا عايز أمود الحلاث ويقع البريدينج إذا في ويدينج مو عظمّة قدام البتراث أس في ويدينج عندكم أكبر جميع وبأسرع ما يكون وفضي الدم دم الدعم فالدليل اللي فيه أيضا على رئاسات الدمينة هنا رأس الدمينة دراسه طبيعه بنص لي ان الاكستيرال السطح الخارجي ليه دراسه ليه في اسوين اليمين الشمال بيقول ان في اكتينومايكوزيس ها كيف أكتينو متاكدوا مايكوزس او اللمفو جو او الفك انت عندك هنا فوق النبزل وهنا الماندو او معايا و اینا خود اندرا باشد و متأکه فیم انسیزارس، اور انسیزارس، انسیزارس. انسیزارس دو ابعض داره. ابعض داره و دو منعلوم من فهذا يقول لك كوز كسر كاسب يعني عنده هو الدوس سنة رمزة يقوم من يعني أول سنة مرسة تأنيمنا طيب يبقى الكاسب أربعة ببقى بالدوس كده يعني أربعة يعملون مساء تأنيمه طيب كاسب سنة يعني مجمع أرمى تمامية كاسب ستة ممكن يبقى أربع سنين مشوية طيب هم هاوس يعني التمانية التمانية. الان أززف وطرهم بربي في طبهم بربي. وانت هنا من من بي اززف. بيطبها يعني دي يطبس اللي يسيرنا. اززف. عامل هنا تأسية الشكل. وفيش تغضارك. بي اي انما فرق بين واحدة والثانية. الباب. لأن في, في الجاموس يعني حجمه كبير شوية. في الحجم صغير كان السيزر. إذا من سيزرز موجودة في يفكر السفلي. من دينت الباب ما فيش في هذه السنة أو السنة. إذا السيزر أنا بفحص إن هي بتاعت ذريها. لاحظ. استیلیرا از چشمه و عین من عین. عین فیا استیلیرا از عین هن ممکن این حیوان در راست حیوان دقت که استیلیرا از عین ای صورت آیه صورت آیه صورت آیه صورت آیه صورت آیه صورت آیه صورت آیه صورت زي أكينو ماي بوزس أكينو ماي بوزس إخوات إخوات الاثنين بيشترك أكينو بس بوزس وأكينو ماي بوزس في كونهما قوانة وأيضا في جونيهما صغيراتنا وفي كونهما جونيهما نفتيين إذا قوانة صغيراتنا ليش أي شيء يوقف العبد، كأنه ما يجوز له دفع وإن كان دينه بس يجوز، بدها صوت يعني فيك قياع هنا العبد دفع كأنه طيب إن كان دينه بس يجوز، ده الطنقة، يدينا من تفش في الإنسان عشان كده بيسموه ودي الطنقة. على هي هنا على المنجلون يبقى لنا بالمسيطة المسيطة المسيطة العرضات المعجاوة بعد ذلك ربوتها كان قد يبقى إستمعها بلاتك بسرمية لحمة راس كيف قال لنا بلاتك بلاتك المسيطة هي المسيطة الزبطان هي لحمة راس كيفية هي بسوعة بتاعتها المسيطر المسيطر اللي هي covering the bandibals النبا المهوة المتحدة مش عديدة في مصر المصر على نوبة جمه على الماني بولس وهو يقوم ديتش في في الكستيرن المتحدة المسيطر أما بلدي أخص قطرتك بأبنى المصر بعمل انسجن هذا الانسجن في المسيطة المصر شكنا لبقاءة كيف يبقى بالنطول بالنطول ذا بور شوق أو ذا من الدول يعني مش بطاعة كده لا بسيكينا يبقى بالنطول ذا من بعمل بالنطول في المسيطة المصر واحدة في مليم واحدة في الشمال على ساتة واحدة من الأدف البسط ده لما دي كده ده اما درست اسمها بيسموها بيسموها من دول ارفام امينس نوفا امينس او نوفا امينس وبالتالي المنطقه دول يعني كان التنسيشن اوف دي ايروباسولوجس ويندرز في هنا على جانبين دولس الجوي ليه خور بید پا هالی مولوی اینستغیر دنگ دم stopر مسير دنگ ده طنگ کسش به منزهایزی وبرنوی حمایی تو آنه این سیو بیر اول executیز پخان صورت کو تو تو تو تو تو تو تو تو تو تو و هنا انسجن عشان نقسم النسان مصرین طولياً طن و فور فور لازم هنا ونشوف فور او كنت ساكن اللي انت بتاع الهي وانا بعمل انسجن في المسيطة بمصر وانا شغلت كده بابل المهي تيه القصة تخلي الهير أو الويدان بتاع الهيه بتاع الهيه وانت في دروات الهيه بتعمل بتاع الانسجن هتنادي اوه اوه هو في لاندينج لاندينج مبطنه لاندينج اتوماتيك ذات اتش دي ما سته يعني هنا في طرف البسيطه نير تو ذا بيس اوف كي او طلعت في غير من البروجكشن طولها ب 7.5 الى 10 سم واعطى منهم نص 3 سم لاندينج اسمها باروتي ضابطت من فنوديا دي واحدة من الاسبتا بولا لمفنوديا المفنوديا الثانية هم الثلاثة لمفنوديا هنا تلاقي بالقامل زبية ديها هو الزبية دي بيضا جسد بنيه دي يعني في فضادة ديها جاستق Just... إني صاري تأني القزجو بيك فيه الصفق المجزينة لي الصفق المجزينة لي من كونه التلات في الهيبت بزيشو في الانسكيكتر قلت في دنازة فاع طرف مية لو إني حنبوط التواتبين في الدوصم جاستق انزيلت كده خدنا ريترو فرينشن من فلوس ريترو فرينشن ريترو يعني باك كوفايس يعني خلفه خلفه الجمعون فهنا هو تحت الطراجع طول الطراجع اللي ضوق صمنا فده هنا الطراجع جست انزاش خدت الاثنين ضوار اثنين صغيرين اسمهم هم انترن ريترو فرينشن من فلوس. يبقى من الاثنين سوا اذا الترمال اندوترمينجن في النوت سمي جلاري روتاتور شول بي نوتس ده فين الهيدر ال حتى الليل في أي وزار عام الممير ساعد نقوع في النحوة نسقار لإنه جيد خلاتك اللي هي قادمة عتين الإنفلية والإنفلية أيضاً إنه هيت إزامن الجامسة وي Yeah.